وكذلك أنزلناه القرآن العربي وصرفنا فيه من الوعد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفيق يخصفان عليهما وطفيق يخصفان عَلَيْهِمَا من غرق جنة وعصا آدم ربّه فغوى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 ومن أعرض عن ذكري لَهُ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك